بسم الله الرحمن الرحيم أتى ما لَأَيْكَ تَفْرُوحُ مِنْ أَمْرِي عَلَى من يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ مِنْ أَمْرِي I'm 111. والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون 112. لكم فِي دفء 111. خَلَقَهَا خلقها فِيهَا لكم فيها ذفء ومنافع ومنا تأكلون ولكم 119. وتحملوا أثقالكم إلى بلد لم تكون والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون 110. وعلى الله قصد لفضيله الدكتور محمد Yeah. um oh. فأتل الله بنيا من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم، فخر 119. وعذاب من حيث لا <تصفيق> سنو في هذه الدنيا حسنة، ولذاؤ الآخرة خير، ZANG Oh. ولا أجر الآخرة أكبر لو كانوا الذين صبروا على ربهم يتوكنون وما أرسل Thus, افامن الذين مكروا السيئات ان يخسف الله بهم الارض او ياتيهم العذاب, أو يأتيهم العذاب لا يشرون أو يأخذهم في تقل بهن 119. أو يأخذهم على تخوف فإنهم أفغير الله تتقون وما بكم؟ <تصفيق> ثم إذا مسكم الضروف إليه تجأرون <تصفيق> ثم إذا كشف الضر عنكم إذا فريقوا 117. ليكفروا بما آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلون 117. ويجعلون لما لا يعلمون نصيبا مما رزقناه 118. تالله لتسألن عما كنتم تفكرون وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ مَا يَشَاءُ ويجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون وإذا بشر أحدهم بال. 121. يتوارى من القوم من سوء ما بشر به 122. على هون أم هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِم مَّا تَرَكَ عَلَيْهَا مِن Hola <laughs> 117. ألزنتهم الكذب أن لهم الحسنى. لا جرم We zijn. نَعُون وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُّسْقِ Oh uh -huh. Ja, dat وَاللَّهُ والله خلقكم ثم يتوفاكم ومن 116. إن الله عليم قدير والله فضل بعضكم على بعض Amen. فَفِي اللَّهِ يَحْفَظُونَ وَاللَّهُ فَضَّلَ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ فِي الرِّزْقِ 117. أفبنعمة لا يجحذون 118. والله جعل لكم من انفسكم أزواجا Aan de andere 119. أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون 110. والله جعل لكم من انفسكم أزواجا من اجلكم وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفده ورزقكم من الطيبات افى في الباطل يؤمنون وبنعمه الله هم يكفرون عبدًا مملوكًا لا يقدر على شيء ومن رزقناه ومن رزقناه حسنا فهو يُنفق من 117. سرا وجهرا 118. هل الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون وضرب الله مثلا رجلا لا تعلمون شيئا يعرفون نعمة الله الذين كفوا وصدوا عن سبيل. Want je hebt ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفير 119. من بعد قوة أنكاسا تتخذون أيمانكم دخلا بينكم 129. انتخذون أيمانكم دخلا بينكم أن تكون أمة هي أربى من أمة 117. وليبينن لكم يوم القيامة ما كنتم فيه تختلفون 121. ولكن يضل من يشاء ويهدي من يشاء 122. ولتسألن عما كنتم تعملون ولا تتخذوا أيما منكم دخلا بينكم فتزل قدم, فتزل قدم بعد ثبوتها وتذو ولكم عذاب عظيم وَلَا تَشْتَرُوا بِعَهْدِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا إِنَّ No! ثم جاهدوا وصغروا إن ربك من بعد ذا لغفور رحيم يوم 129. وإن تنمط مئنة I'm واشكرون عمت الله، واشكرون عمت الله واشكرون الله So وما كان من المشرك.